وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بِجِلَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَفْمَ يَأْهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ لَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي فَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِضُّونَ فِيهِ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 وهذا كتاب نصدق لسان عربي ليذرع الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا غم يحزنون ولا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 حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر رحمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضه وأصلح لي في ذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين.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 بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 مَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا ء أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين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 بلاع فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟